من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها فينا جئت بالأمر المطاع جئت مرحبا يا خيرتا قل لأرباب الإسلام كل من يتبع محمد ينبوي ألا يضام أنت شمس أنت بادر أنت نور على نور أنت مصر باصويا يا حبيبي يا رجل بان بعد عانينا بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ثَنَّ اليمين لَن نُخِنَ الله دَيْمَن وَتَخَنَّصِد قَادِين لَسْتَ الله I'm I'm I'm